قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا يستخلفنهم، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنا، ولا يمكنا عليهم دينهم الذي اعتضاهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدوني لا يشركون بشيء، وما.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 كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم